Ya ayyuhalladhina amanu la yaskharu qawmun min qawmin 'asa an وَلَا كُنَّ خَيْرًا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ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 Ďaknaakum min zakari wąsą Wajajalnaakum šu'juban Waqabaila li ta'arafu Inna akramakum Inda Allahi atkākum Inna Allah Alim Pa till Arabu amana pulam to minu alaking polu aslama walaking polu aslamna walam Mayadu fi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 Dėk만 yrik ir ral Surin, pačiuosi mutui diri važiį, nek yrik قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنۡهَدَاكُمۡ لِلۡإِيمَانِ إِن, إن كُنتُمۡ صَادِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ غَيۡبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ بما تعملون